كل المؤمنين بده من ابي صريم لازم ناخذ شيء من هذاك عندهم من يلويه هو قاعد هنا ما اشبعت منه ما ما قل دينا فينا يقول انهم يغضبون ابي صريم يحفظون الوراون ذلك ازكى لهم الله خبير بما بما يفعلون <تصفيق> قلنا وايضا تكلمنا عن أن نساء شخص الرجال في الأحكام لكن هنا تختلف بأن قول لا لا جلف على وكل المقناة يغضون من أبو الصاليين أن من طوابية والمسألة على, على نظر المرأة فنظر عام دون شهوة لرجال أن ذلك جائد لسيما وأن الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لعب الحبش بالحرب قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد تريدين أن تنظري قالت نعم قال تعالي وجعلها تنظر وهي تقول فأضعف خدي على خدي يعني ليس لها بغية في الرؤية غير أنها أرادت أن يرى النساء مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم خفعمها أيضا لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته بأبي هو أمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجل فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر لنجم إليه فأشح بجهة الفضل يأمر ولم يأمرها بشيء وكل المؤمنات يقضدن من أبصالهن فضهن ليهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وأن تكلمنا على قوله إلا ما ظهر منها بأن فيها خمسة أخوات قال إلا ظهر منها قال جنسعود من الثياب الثياب هي ما ظهر إلا ما ظهر منها وهذا استلزموا الكلام على النقاط وانا المسعود يذهب الى النقاط وقيل الرداء والقول يتعني انها الكف والخواتم والوجه هذا القول البعض السمعين قال الكف والخواتم والوجه وهذا القول يستجدم عدم عدم القول بوجود النقاط والثالث الكح والخاتم وهذا جاء عن سعيد بن جوان عبد العباس والحق بأن القول في مسألة الكح فالكح لزينة في نفسه وقد يستلجب كثير من أستن فالمسألة ليست من هنا في هذا المبنى لكن هذا قول عبد العباس فالعباس قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الكح والخاتم حق ان الخاتم ايضا زينه الرابع السغران والخاتم والخلبان والكحل وهذا قاله المصور والخامس الكحل والخاتم والخضاب وهذا قاله مجاهد دميز بن عباس وهذا المسألة عند عباس في هذا الباب بانها ظاهرة في يعني ثابت عنه انه قال بذلك وفي الختام الاساءل يعني قال حسن وجه وكفاه قال الحق وقال خالد يعلى الطول اول اجوى و... ولان احمد يرى وجوب النقاب ويرى ان المراه ان المراه كلها عوره هذا قول احمد رضى الله عنه الرب فلا استلزم حرمة النظر إلى الأجنبيات إلا إذا إلا إلا إلا كانت الحاجة إلى ذلك أو الضرورة إن كان طريبا أو إن كان بائعا أو إن كان قاضيا وإن كان, كان خطبا فوانظر إليها لقود النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا ولما جاءت الوهبة فأيق نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم صاعد فيها النظر وخفض قال وليضربنا بخمورهن على شيوبهن ولا بزينا زينتهن إلا لبعودتهن وليضربنا بخمورهن جمع الخمار وأما ترطب المرأة رأسها والنحر أيضا بستر الشعر والقرط والأعناق نعش وَلَا يَدِّيْنَا زِينَتَهُنَّا الْخَفِيَّةِ عَنِنَةِ لَتَظْهَرْ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا يعني لا يضعنا الجباب والخمار إلا والحق بأن بأن الزوج له في المرأة كل شيء إلا ما حرم الشرط للزوج له كل شيء في مرأته إلا ما حرم الشرط وبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله قال إلا ولا يزين زنتهن إلا لبعونتهن أو أبائهن أو أبنائهن أو أبائهن أو أبائهن أو أهبنها جولتين أو إخواتين أو من إخواتين أو من كل ذلك على ما قاله العلماء هذه المحارب والكلام على ما تظهر به المرأة أمام المحارب والحق هو أن المرأة أمام المحارب إن تظهر تظهر بمينة يعني له أن يرى أن يرى الوجه ويرى كثين أن يرى بعض الساق، النح، الشعر المحارم يرون ذلك أولا يجب بقول عزيزاء إن لمسك به الحنبلة وقالوا لا يجبك المرة يظهر منها مع غير المسلمات إلا الوجه الكفاف بل قال الحنبلاء وهذا يعتبر في شيء من الشدة لكن حيطة بقى جوز للمرأة أن تكشف رأسها أمام اليهودية أو النصرانين. بل وقالوا ايضا لا يجوز ان تقبل المرأة المسلمة المرأة المصرونية هنا قول هناك منطوق من ومطلوب المطلوب قال او نسائهن ونسائهن نساء المسلمات أما هالكتاب خلال وإن كان الجمور يرونه لأنها أثر منها ما أثر المرأة المسلمة هي المرأة المسلمة وهم يرونه أن عورة المرأة المسلمة من تث المرأة المسلمة من السره للربة والحق أنه أيضا المرأة المسلمة إلما كان في مهنة البيت قال ارا مسائن ام ما ملكت ايمنهن او تبعين غير قربه منكم ما ملكت ايمنهن اني ما ولكن قال الشافعي قد يدخل عبيد في ذلك والاما قال على الجمهور ان لسيدها ان يرى ان يرى منها كل شيء سواء من السره الى الركبه هنا ابن كان حازما في هذا الباب وقال لفرق بين الإيمان والأحرار بالحرة الفتنة وبالآمة الفتنة أيضا وهذا كلام موزوم صراحة والإيمان الشباب يرى بأن العبد ينزل منزلة الآمة يعني العبد من سيدته ينزل منزلة الآمة يعني يراها ويراها بمائة البيت وكان حضرة قالوا بأنه لا يجد شعرها الواج وكا... ينزل الواجهة كفين فقط قال التابعين غير أولي بإربة من الرجال تابعين الذين يتبعوهم في كل مكان في حل واتحاس يلازمونهم لا يفارقونهم انظروا منو سرقنا معنا. معنا. أو التابعين كما قلنا الذين يرافقون واخترف الألماء من هؤلاء الذين قال فيهم الله سأفراء أو التابعين يعني للمرأة أن تذرى جينتها أمامهم هو الأحمق الذي لا يشتهي النساء ليس له إلا الطعام والشراب هذا قول قسادة ومجاهد وقيل والعنين الذي لا يشتهي النساء وهي أقرب قال وإكلمه وقيل المخنس كان يتبع الرجال يخدمه بطعامه ولا, ولا يستطيع الشران للنساء بل ولا يشتهي النساء تعلمون أن هناك مخنسا كان يدخله على أمات المؤمنين حتى قال لعمر بن أم قال له تزوج من تفلانة فإنها تقبل بأربع وتتبل بثمان أو العكس فقال له, فقال له بن أم قال لا أدخل عليكم عرف مواطن جمال في المرأة إذن عرف المواطن التي تشتهى فيها فالمخانة الذي لا يشتهى النساء قومنا كمان اوري اوري اوري الاير الشيخ الهرم الفاني وكيل وخادم المعنى هنا لا يجدين زلتهنة إلا الأتباع الذين لا يشتهون النساء قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء والموض ذلك الأفوال الذين ليس لهم تمييز بالحلقة؟ ثمانية عنده ثمانية موضة عنده ثمانية موضة في القناة اشترى لا لا حيوه لا اي ما خفينا من جيمه هم ولا نضربنا بارجلهم سمعنا ليعلموا خفينا عايز ان خد خان اضرب الخنخانه على الخنخان مره عميه ونقفع موك نجي معك المره حتى لن تقوم بإيجاد الليلة تتكلمني وقت ما تخبه دينك قال اولا اضربنا لأرض يرهلنا ليعلى ما من دينتهنا ماشي ماشي, ماشي فلذا معلوم ان المرأة على ما تسدي وهي تمشي تضربه في الأرض المرأة حتى بعظيم خلقها لها يعني خاصية في تكوينها فعند مشياتها مشية فيها ما فيها من النظر يعني مشية المرأة لها ما يخصها هناك نعال إذا لو يستكى المرأة طبعا اخترعوا في المواقع المعاصر اخترعات عظيمة ددا تمشي المرأة ببعض النعال تضربوا في الأرض انتبه اي احد الحجر الرشيد وكنا في الداريه فعلنا ذلك لباني صوت الخخام وكان محل زينه درس اورا ضربنا الارض وانا ضربنا ارجلنا ليعلم ما فينا زينا طوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لقد شفتكم وطوبوا الله جميعا ايها المؤمنون بعدك تماما وهذه فيها دلاله على أن حاجه الإنسان للتوبه حاجه ماسه وانها تعم لا تخص حتى المؤمن التقي البار واذا عليه التوبه ان كانوا ينسوا في عبادات الرب اذا فعلها علامات لا يستحق الله در عالمنا العبادة سبحانه وتعالى فعلى ولا يطردنا الارجل هن جاء على ما يخينا من كنتين أتوب والتوبة من أفضل التعاطي والتوبة يحتاجها كل واحد والتوبة لها شروط من أعضب شروط التوبة الندم على الدم والعزم على عدم العزم العزم على عدم العزم لا عدم العزم لأن الناس لا يملك من نفسه شيئا الله تعالى إن الله يحوذ بين المرء و وقال القلوب أن يدفعهم الأصابع الرحمن يقلب الله كيف يشاء إذا مع المريح أن يبتقي ربه وأن يكون ممن يسارف التوبة في كل لحظة يكون كل حين ما أحوج ما يكون إلى القرب من ربه جل فعلا ولن يكون قريبا إلا بتوبة بعد التوبة من عمر الدلال المرضاق قال كنا نعود للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الراحي قبفوا لي وتوعاليا أكثر من سعين مرة في الواقع أكثر مئة مرة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالتوبة وميناه ان من أعضف آية التوبة أن التوبة تجب ما قبلها وهي حق اهدمي مظالم واجباء ان يتحلل واجب ان يتحلل او يكون خاضعا لانه خاضع بذلك لأن, لان حق الناس لا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال اباس تعلّف القرآن واجبا تعلّف القرآن واجبا والمعنى بأنكم إذا فعلتم ذلك وما أمرتم به فإن الله سيتوب عليكم نتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون عليكم تفلحون وهذا أمر وظاهر الأمر لوجوب فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله جل فعلا نتوب من تقصيرنا نتوب من جهلنا نتوب حتى من طاعتنا فإن لم تبلغ ما أمر الله به ولم تأتي وفق الشرع كليا فمنقص فينا العجل فنتوب إلى الله من ذلك والمخلصون يتبون الى الله إذا نشعله خوفا من الحقهم ما يلحقهم من العذاب إن لم يتوبوا والخلص يلهجون بالتوبة بعد التوبة بلسان الحال و المقاد المناسبه هنا بعد ما قال ولا يظلم الجمهن اليوم الاخيره مدينه هند كان النساء قد وقعنا في مثل ذلك أو كان الايه تقول فمن وقع منهن في ذلك فازدم التوبه ومن تاب تاب الله عليه وهذا بشاره من الله تعالى فتلتموا التوبه ومن تاب تاب الله عليه فمن وقع فيه في الإثم ومن وقع في التعدي فيجدمه التوبة وكما قلت التوبة تجب كل ما قبل الله تعالى الذين لا يدعون الله إلى الآخر ويستنون التي حرم الله أولا بالحق ولا يزنون ويفعل ذلك الأزامة وضاعف الأزام لما الخيامة وأخذ فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولاك ورد الله حسنات وصنبطة. النساء شخاء كل جال في الأحكام إلا ما دال الدليل على خلاف ذلك أفهم خلاف حجة قال أو نساء قال أو نساء نظر المقاصدية للشرع وانظر كيف كانت كرامة المرأة في القرآن معها سلام في الاستئناس سلام في الاستئناس انا راجع طيب ماشي يا سيدي إلى الكتاب